ولم ما بلغ اجده واستواه اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه استغواذه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه مسافق الضع عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مب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 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتُنصِرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِيخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قال رب نجني من القوم الظالمين